صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل لأكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنه على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت دعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن النار وَسَكَانوا بِآياتِنَا لَا يوقِون وَيَوْمَ نَحششّرُ مِن قَُِّّدٍ فَوْجَم مِ مَكَذّمُ بِآياتِنَا مِ مَّ يُكَزْدِمُ بِآياتاتِنَ فَهُم يوسعون. تَّ إِذَا جَ أُ قَالَ أَكَذَّمَةُ بِآيَاتِ قَالَ أَْكَذَّمَةُ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحطُ بِنَا عِلمَا وَلَمْ تُحطُ بِهَا عِلْمَن أَمْ غَذاَاكُثُنْ تَعْْمَنُون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 يصْرَفُ فَزِعَ في الصور ففزع فِي السَّمَاوَاتِ في مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وكل أتوه وَجَرَن جِبَالًا تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَسْقَى كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما فَكُنْتَ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَشَرِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَثْنِيَ ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عن ما